ونحن اليوم مع سورة قل يا أيها الكافرون كانت قريش تحاول أن تصد النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته بكل سبيل قالوا له يا مجنون يا ساحر يا كاهن يا كذاب فما نفعهم ذلك في تنفير الناس عنه او في إبعادهم عن اتباعه بل لا يزال الناس يزدادون له صلى الله عليه وسلم اتباعا واقبالا عليه له يوما وقالوا يا محمد نحن عندنا يعني اقتراح ما اقتراحكم قالوا نتفق معك نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة ونمشي أن تعبد اللات والعزى وهبل وغيرها سنة كاملة والسنة التي بعدها نحن لا نعبد اللات والعزى نعبد إلهك ونتفق نمشي هذا ما يجوز اني اقع في الشرك سنة وفي التوحيد سنة فقال الله جل وعلا قل يا أيها الكافرون الحل والقرار والإجابة والتشريع من ربنا جل وعلا قل يا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الكافرون يا أبا جهل يا أبا لهب يا أمية ابن خلف لا أعبد ما تعبدون لا يمكن أن اقع في الشرك الذي تقعون فيه كيف أدرك التوحيد ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد حتى أنتم في الحقيقة لما تعبدون إلهي سنة وأنتم لا تزالون قلوبكم متعلقة بآلهتكم وأنكم ستعبدونها بعد انتهاء السنة معنى أنكم ما امنتم بالله لأن الإيمان بالله يقتضي أن تؤمن أن الله جل وعلا هو المعبود وحده الذي لا تعبد غيره أبدا وأن عبادة غيره شرك لكن لما يقول الإنسان انا سأعبد الله مثلا سنة أو شهر وبعدين أعود إلى آلهتي أنت في الحقيقة ما عبدت الله لأنك ما وحدته ولا أقررت له بالوحدانية والعبودية فأصلا أنتم حتى لو زعمتم أنكم في السنه التي تعبدون الله فيها أنكم عبدتم وأنتم كذابين أنتم ما عبدتوه لأنكم لا تزال قلوبكم مشركه متعلقه بتلك الأصنام فمن شرط العبادة التوحيد الوحدانية لله وحده ولا شريك له فقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما اعبد ولا أنتم أيضا تعبدون ما اعبد لي إذا تركتم آلهتكم ولا أنا عابد ما عبدتم هذا تأكيد لا يمكن أن أعبد الآلهة التي تعبدونها ولا أنتم عابدون ما أعبد هذا تأكيد آخر ثم قال, عليه ثم قال الله جل وعلا لكم دينكم ولي دين الحل أن تتبعون التوحيد الحقيقي وتعبدون الله تعالى وحده ولا تشركون به شيئا أما أن تجمعوا بين دينكم الشركي وبين دين التوحيد فهذا لا يكون تبقون لكم دينكم الشركي وأنا لا يمكن أن أدخل معكم في دينكم الشركي وأعبد الله والعزة والاصنام ولي دين وهذا أيها الأفاضل فيه أن المؤمن يعني حتى لو خالط غير المسلمين ينبغي أن يبقى متمسكا بدينه أنت مثلا في مكان أكثرهم مثلا طالب في جامعة أو كذا يقعون في الفاحشه ويشربون الخمر ابقى متمسكا بدينك حتى لو بقيت طالبا في الجامعة إنسان فرضا في يعمل طبيبا في مستشفى وفي هذا المستشفى عدد من مثلا الأمور التي فيها نوع من المخالفه الشرعيه ابقى متمسكا بدينك صحيح أنك مطالب باللطف وحسن الخلق وحسن التعامل مع الناس وإظهار الصورة الحسنة للإسلام لكن أيضا لا توافقهم على ما هم فيه من شرك أو باطل أو نحوه كما قال الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة يمر بهم وهم يعبدون الأصنام وغيره ومع ذلك يقول الله تعالى له لكم دينكم دين الله يتقبل منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته